<متصفيق> غنوا الحبيبي وقدموا له في عيد ميلاده عساها مئة عام افرح حبيبي واطلب اغلى الاماني الليلة يا عمري تناديك الاحلام قايموا الحبيبي وقذموا لا التهاني غنوا لحبيبي وقدموا لذهاني في عيد ميلادها عساها عام افرح افرح حبيبي واطلب اغلى الاماني الليله يا عمري تناديك الاحلام وودعت عام اضحك عا مثاني ساعة نقضي العمر في حب ونائم انسى الهموم اليوم وضحك عشاني والله التسامي بسعد ¡A جمع افكاري والعجز نساني من فرحتي معذور والله ملاه احتر وشهدي غير الاغاني وبهديك قلبي اللي معك في الهواه z